وَعَدَ الله لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ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 ما خلق الله السماوات وَالْأَضَّ وما بينهما إِلَّا بالحق وَأَجلَلٍ مسمى وَإِنَّكَ لَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِلقاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وَإِنَّكَ لَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِلقاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينهوا كيف كان عاقبة الذين من قفرهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض ه أَكْسَرَمَِّ عَمَووهَا وَجَ أَْهُمْ رسُلُهُم بِالبَينات وَمَهَا أَكسَرَ مَِّ عَمَووهَا وَج أَتْهُمْ رسُلُوه فَمَا كَانَ اللَّهُ ليَوِّمَهُم وَلَك كَُواأَم فزهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اما كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الذين أتاؤوا السؤاعا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم كَيْفَ يُشْفَعُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ فَأَمََّّينَ آممَنُوا وَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ في رَوغَتِ يحبَرُون أَم م آمَنُوا وَمِرُ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ في رَغَت يحبَرون